بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي يا اي نصا ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا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 يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلا من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنت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 قال آيتك الا تكلم من الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا